حبيبك بس من عايش الدنيا ما في غماك ون ون قلبي المسكين ون Wil ik aan de <middels> mening ousselen, gelood. ik Ik vind het rood, laat بيني وبينك غرام حبي اكبر من الكلام يعني من عينك تنام ينفتح قلبي سكن على حبيبك